ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى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 حَفْظٌ عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ